in a uh... اخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامرِه والله لا يهدي القوم الفاسقين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 بها جباههم وجنوبهم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 وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم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 الحق وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون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 فَتَّّسُ إ معكم متَرَّسُون قُلْ الأافِقُ طَوعًَا أَكَررحَ اللَ يتَقَلَ منِنكُمْ إكُم كُ تُم قَومَ فَاسِقين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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حنطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالُّضَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نَقَمُوا إلا أَن أغناهم الله ورسوله مِنْ فضله فإن يتوبوا يكو خَيْرًا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة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 سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِلَّا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجْزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 وَقُل عملوا فَسَيَرَ الله عمللَكُم وَررسُولهُ وَمُؤْمنون وَسَتُ رَدّونَ إى عاالم الغَيْبِ والالشَّهادَةِ فَيُونَبِّعُكُم بِم كُنتم تعملون وَآخَونَ مُرجونَ لِأَمْرِ الله إمماا يُعَِّبهُم وَإماا ييتوب عَلَيهِم واللههُ عَم حَكيم. والذين التَّخَدوا مسدًا ظِارَ وَوكُفْرَ وَتَفريق بين المُؤمنين وَإرصادًا لمِمَن حارَبَ الله وَرَرسولهُ مِن قبل وَلا يحلفُ إن أرَدنا إلاا الحسنَ والله يحَد إهم لكذبون لا تقُ فيهِ أبدا.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 تَ بش ب بيعيكُ الذي بيعتُوبِه وَذلِكَ هو الفَوزُ العظيماتَّائبون العابون الحامدون السائحون الرااقعون السجدونآامِونَ بالالمعروف وَ هنا عن المُنكرر وَ هنا عن المُنكر والحافظونَ للحدود الله وَبَشرر المُؤمنين.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 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا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 ثُ لا يتوبونَ وَلاهُ يَذذكَّرون وَإذا مَا أُنزِرَة سُورَةٌ نظررَ بعدعضُهُم إلى بعدٍْ هل ييرَكُم مِنْحَد ثَُّ صَرَفُ صَرَفَ اللهَّ قُدوبَع بِ بأنهُم قَوْم لاَا